يقول <laughs> walibe seli long ma fi sonzu orri fuwali ma pa so шнеma si sore kum walioma kwas amai لطفا <تصفيق> <تصفيق> لولی آیا وَاِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ مُتْتُمْ لَمَنْ تُؤْتَوُا مِنْ الله ورحمة خَيْرٌ Oh فَبِما مَتّ مِنَ نَوْلِ لَتَطْلُبُ وَلَوْ ولا هو تفاوًا غاليًا lâu vom mùa não وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكلنا على الله تعطى عنهم واستغفلنا Let us كَنِ الْمُؤْمِنُ من استبع رضوان الله كما من الله كما سخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير لقد من الله على که Yeah. <makes noise> آمان كِلا لَا تَعَالَى والله أعلم بما يكتمون وَلَا تَقْسَبَنَّ مَا أَيَسْتَبْشِرُونَ بِعُرُونٍ لِّلَّذِينَ آلَمْ يَلْحَقُوا بِهِ مِن خَلْفٍ خَوْفٌ